فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ومفتيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ومفتيت كل نفس